كل بدعه ضلالة كل ضلالة في النار التقسيم السابع للفعل التقسيم حوتم اعتبارك اعتبارك تقسيم حاوتهم اعتبارك يترى الاعتبار الثاني تقسيم كذن فعل بفي مؤكد وغير مؤكد يعني أو فعلانك توكيد كذن أو عليك توكيد ناقذ بوي الله أبتذوب الشواء ينقسم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد فعلي مؤكد معناه وفعلي غير مؤكدش معناه. فالمؤكد ما لحقته نون التوقيدي. فعلي مؤكد أو نون التوقيد بشتى السالي ثقيلة كانت أو خفيفة. نون التوقيد فخلين خفيف بشتى السالي نحو لا يسجن لا ولا يكون من الصالحين. لما اتهدونك كبتها. لا يسجنن حروف توكيد تخيل شو تصرف فعل مضارع كقسم لقضى لا يسجنن لا ولا يكونن من يكون <تصفيق> وغير المؤكد ما لم تلحقه نحو يسجن ويكون يسجن ويكون او نون التاكيد نشد سليا تابو فعل ماضي مؤكد فعل ما غير مؤكد باستثناء غير بيتاه وغير المؤكد ما لم معلم ما لم تلحقه نحو سجون وكان زمن ما كان بين نترك ما لكني نترك ما لكني نترك ما لكني نترك ما لكني في ما لكني نترك ما لكني نترك ما لكني نترك ما لكني نترك ما لكني نترك ما لكني نترك يسجنوا يكونواش بدأ جزء منك حال به النجدة سري أبويا فالماضي لا يؤكد مطلقا يعني فعلك ماضية تؤكدناك لبنوني نوني توشيدي لا ينخفيفه أجر هذا شيكش حد يعني ماضي بو لا ينخفيفه أجر هذا يعني ماضي بو بنوني تأكيدي ثقيل لا ينخفيفه ينشأ ذا ين معناه شو هي وأما قوله دامن سعد لو رحمتي متيما لولاك لم يكن الصدابة جامحا دامن ضرورية فضرورة شدة دامن أم بيتها عشان تيبك هاتوالا وكو عليه في الجنة الداني والدرار وشرح الأشموني وشرح الشواهد المغني ومهن اللبيب والمقاصد النحوية وهم الحوامع بلا نسبة الشعيرك هي نهاتوه رميك كلاوبة تانيك احتجاج في وكلاوك كنوني توشيد تتسر فعلي كما أعضي كدامه رميك فضرورة شاذة يعني اما ضرورية كهاتوه سهلها ما في الفعل من معنى طلبي. معنى طلبي تاعي فعوم لمعاملة الأمر. دبروا معامل معنى طلبي تاعي. وقام استعملي أن جلش يأكل دول، لجل دام فعلي كفعلي شيء ماضي. بو لأن الدوامة لسدي بنسة دامة. لأن الدوامة إنما يتحقق في الاستقبال. كلمة دامة قيل دبروا معناه تاعي. دوام تاعي. دوام اشتِك دائمة أبيش باللم استقبال إذا وجودها به. ذا بالأوّل لأن الدوام إنما يتحقق في الاستقبال لأنه على معنى ليدومن سكلي مدة منا. لمعنا عليكم السلام. لمعنا ذا ليدومن لانه لأنه على معنى ليدوم لنا. لا بل هو أم كلمة خدامة معناه مستقبلية لا يكون الدوام إلا وجوده وقعه في المستقبل. أن جل سمعناه ليدوم نجد جديد. بيا بو يعني بطه كارك كان نوني توشيت شت فعليك فعلك كان دامية ففعلش ماضية. معنى بيتك الله دا دامننا يعني لي دومنا سعدتي سعدتي بالكسر خطاب لمحبوبته دامننا يعني خوش بختيتو خوش بختيتو خوش غزلاني تو بيت لو رحمتي متيما فقلبيته رحمه بزيد بتسيك وبيت هواك عاشق تويا لو رحمت متيمًا المتيّم من تيّمه الحب يعني من جعله الحب عبدا أي ذلله تيم ما تبيخ الأمارات يعني بيش أويك إنسان بده بعبد ريبا تيم يعني سرو الله علما سرو كل شوية المحبة وعشقه أو ندوه يجب أن تخل أنجا التيم أنجا أنت العبودية يعني أنه اجتمع أنه يم مرتبي المحبة ومقيماتك التيم داما نساعدش لو رحمتي متيما يعني عبدا لك <تصفيق> إذا عبده الأشق أي ذلله لو لاك أقلبت لولاك لم يكن للصبابه للصباب يعني المحبة والعشق اقلبت ونابي لم يكن للصبابه جانح جانحا يعني الجانح من جنح اذا ماله اقلبت ونابي ما إليك بوشي هبه بو عاشق لولاك لم يكن للصبابه جانح المهم شاهدك كذلك دعمنا ببدء وما كلمه خي دعما دامش لدوام مشتق خ كده ومعنى استقبالته وانجلت للتقدير يشتهوا كوايد دعاب كان ليدومن سعدوش همته هو كذلك داما كفعل شي ماضي نون تشكيل بشكل تسلي فضروره شاذة سهلها ما في الفعل من معنى الطلب فعامل معاملة الامر فما شذى توكيد الاسم في قول رؤبة ابن العجاج يعني نون نوني توكيد بشتسر, اسمي فاعل. يعني بشتسر فا اسم فاعل بشتسر فاعل نون توكيد بشتسر فاعل لا شتسر فعل ماضي نبقى بقول نا شتسر فعل نا شتسر اسم ليلى ابيني شو تسر اسم فاعل أقائلن أحضر الشهود أحضر الشهودة الفك ألف إطلاق. وامش شاهديك هنا يأتي. استشهاد فيك الدور كنوني توجيه. شو تهسل اسم فاعل. وامش شاهديك للشهادة كاني رضيك شرح بيتك بيتك <تصفيق> لا شرح شافه هنا يأتي. بيتك نشودهاهات بيتك لا رجزي رؤبة هاتوى الديوانة كي لأن بيتك وبيت رجزة جودي بحركة رجزة تشرح التصريح ومقاصد نحوية ولو كتباني ناوي هنا هاتون ك على انهي رؤبية وكوش مؤلف وشيء عليه لأن لكتب اشتاء هاتوى ما بين النسبة وكو لسان عرب وأشباه عن ابيتك لا حاشاك شكيتني على ان جئت به املودا مرجلا ويلبس البروده اقائل احضر الشهوده اه يعني بيش أو أو أرأيت ان جئت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 يعني كاذكوا او فأنشأت تقول ارايت اريت إن جاءت به املود املود املود يعني الناعم اريت ان جاءت ان جاءت اري اريت إن جاءت اقل لفظك تصحيحك انه جاءت به املودا يعني ناعما مرجلا مرجلا اي مرجلا شعره يعني أقل من داضي شيء ناعمي ناس قدر بشيء قجيك يجواني فيه وهادو كالفليش لبركاو يعني أوابط واقع أقائلنا أحضر الشهود فلما حبلت جحدها جحدها فأنشأت تقول يعني بها وكأنكال كدو تقول الله أماكي دعي حامل بوا یا وکی این کاری که دواعفه تکش لب لامبره و تویی این کاری شیکه. عجله که کبین موس که کرک بیه یعنی من داله بیه من داله که من داله که جوان بیه و کوچکی جوانی پیو بیه و کلی پلیش تیج لبر که او پیت تو انجام دهی هر دلش شاید بینم. اقا ایلون حضور شوده هر دلش وخلافه شلا تحت تحتيت كذني هنا كيحة تو أري أريته إن جاءتا جاءت الله لا من حملكش دابناه مو من ضالكش بوسيا وبتوقعه يعني أنت الشهودة. الشهودة يعني يسونوني تويش وتسر اسم فاعل او شايد والامر يجوز توشيده مطلقا اما فعل امر مطلقا يعني مطلقا يعني مجردا او مزيدا فيه مجردا او مزيدا فيه بو شك دو نمنينا و نحو بمجرد وجد وجد, وجد. وجد. وجد. وجد هدا. اجتهدا اجتهدا هيدا اجتهدا هيدا يعني هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا مزيد هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا مزيد بيت. هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا وهروها معضي ناكلة وأمرش مطلقا أكلت أما مضارع فله ست حالات أما مضارع شاش حالة الأولى أن يكون توكيده واجبا أن يكون توكيده واجبا الثانية أن يكون قريبا من الواجب الثالثة أن يكون كثيرا الرابعة أن يكون قليلا الخامسة أن يكون اقل السادسة أن يكون ممتنعا شاش هي هيا هالفعل مضارع واجب قليب من الواجب كثيرا شيها قليلا شيها أقل شيها وهالو هالفعل مضارع هيا ممنوع كان تركيز بكذا بنون أو كواجبة ومرجة كانت فيجب تأكيده إذا كان مثبتا يعني غير منفي فبعن نفينا كذا بفعلك مستقبلا زمن فعلك مستقبل به في جواب قسمه مو مستقبل ايش يعني فعلي شيء مثبت به زمنك شيء مثبت به زمنك شيء مستقبل به ولا ولجواب قسم يشداه حت به في جواب قسم غير مفصول من لامه يعني لامي قسمك لاقل فعلك يا فاصلنك الدنيا يعني انا غير مفصول من لامه بفصل. والمنصّل لأكيدا نك. لامك جابي خصما نونك هناك بفعل كوي. يعني أجر لنيوان فاصلك هبو لامك نجوس الفعلك أو كاتل لم لمشني. غير مفصول من لامه. يعني من لامه يعني لام القص. بفصل. نحو وتالله الله لأكيدا نأصنامك. وحينئذ يجب تأكيده باللام والنون عند البصريين وخلوه من أحدهما شاذ أو ضرورة. أجر فعلك أوها هبو مثبتوا زمنا مستقبل استقبلوا لجواب قصده هاتبو لامو نونكال لسديك فعل بن أجر بمشي ونها او أو الشاذة. شو تعرف فعلك أوها بيبمشي وبدا باللامو لامي تأكيده لم يقسم نوني تمشيد ثاني كبتا أما اجد كده نوني ترشد فتقد صرف عليه جمبارى ثم رجعنا يجب تأكيده ويكون قريب من الواجب بشيدون او قريب من الواجب اذا كان شرطا لان المؤكد بما الزائده نحو اما تخافن من قوم خيانه فإما ان يكون فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني يكون للرحمن صوما ان يكون هناك فاما ان يكون هناك فاما ان يكون هناك فاما ان يكون هناك فاما ان يكون هناك إني مؤكدة يكون إني فاما إني يكون هناك فاما ان وإن, وإن إني خاف فعلي الشرط ما كان ما أيش مؤكدة زيادة إن ما كان بس بوزايدة عاتوها بتوكيده بو يعني إني شرطي الشرط يا بشر تصرف فعل الشرط بل ما أي ما يكلي سربت فإما نذهبن يعني فإن نذهبنا كأن شو سرنا نذهبن نوني توكيديش اللي سرعتوا طبعا كان نوني شو سري أبدا ما بني أبدا ما فإما نذهبن فإما ترين من البشر أحدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما أما بويا قريب من الواجبة شمك الشاهد هاتوا لسر أويكوان نوني توشيدي شبيواني لقلبوني إن لقل ماي ومن ترك توشيديه قوله يعني قول الشاعري يا صاحي إما تجدني إما تجدني غير ذيجدة فما تخلي عن الخلان من شيامي يا صاحب كسر يعني يا صاحبي يا صاحي منادايا منادايك مرخمي في وقتله يعني يا صاحبي ما شو تسر لقد قال نونة إدغام كلا نونة كلا مرحبا أي نقول يا صاحبي إن تجدني غير ذي هو مسؤول غير ذي غنى يجب ان من دس اني إني وإن كنت قليلاً يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك فما يكون عن من يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يا صاحبي إن تجدني غير ذي غينم يعني فما تخلي عن الخلان يعني عن أصدقاء الأصحاب من شيء يعني من من أخلاقي ومن صفاتي شاهدك تجدني ابينوني التوكيد نشو تسري بلان شيء ومن ترك توكيده قوله ده الشعر يكيناه وهو قليل في النثر لنثر ذا ولشعر ذا و وهو قليل في النثر وقيل يختص بالضرورة طب كلنا rums قليل يختص بالضرورة غلطا وهو قليل في النثر وقيل يختص بالضرورة كابو اقوته يختص بالضرورة يعني من ضرورات الشعر يعني ليرا كاميا أو لا ترى وهو قليل في النثر إنك كابو هدوك جائز ماذا بحكمه بسيداوة قريب من الواجبة فالشيء ليك إثباتي في, في دون جاء أقل بلين نتر هاتوا أو أقل بلين فعلا قريب من الواجبة للنثر يجدها هاتوا لشي يجدها هاتوا أقلت الرأي أو نتشين توا يختص بالضرورة أوابس للشعر ذا دلسل غير الشعر ذا تلك نون دلسل نية وهو قليل في النثر وقيل يختص بالضرورة أي هذا من ضرورات الشعر ويكون كثيرا ويكون كثيرا ضلاء مواجب يشني وقريب من الواجب يشني إذا وقع بعد أداة طلب أو نهي أو دعاء أو عرض أو تمن أو استفهام يعني لدعي أمانة زردت ضلاء مواجب يشني واجب شنية نحو ليقومن زيد بكسر لامك. آه لي... آه ليقومن. آه بكسر لامك ليقومن <تصفيق> بكسر شنكا وأمر لام أمر شاهد ابوه بعد اداه طلب ليقومن زيد وقوله تعالى <تصفيق> ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون او شاهد ابو ولا تحسبن الله وقول خرنق بنت هفان وقول, وقول خرنق بنت الثان لا يبعدا لا يبعدا قوم الذين هم سم العدات وآفة الجزر جسامة شاهد بو دعاء لا يبعدا أصل أم فعل لا يبعدا من بعيد أصله من بعيد يبعد أصله من بعيد يبعد فعيل يفعله من بعيد يبعد بعدا البعد بعيدة يبعد أي هلك دعاك الله لا يبعد القوم يعني لا يهلك قومك دعاك الله قومك من تيانجن هذا لنبيان نبات بو الذين هم أو هم سم العدات يعني جهر بو دجمن من الشجاعة طبعا لدي قل دجمن داش شجاعا جهرا بودو جمن لنا وبالي دجمن لك سخائج دا وآفة الجزوري حرب بين الحيوان تلبرين هاتشي وشترها يا مويدا آبا وآفة الجزوري جزور جزور جمعي جزورة دا سفتي زوجوان انتان بغيرتي يجبير صخيج بي قل لا يبعدن قوم الذين هموا سم العداة وآفة الجزوري سم يجب من الشجاعة وآفة الجزر من الجود والكرب آفن الجزء يعني ويقول ان هذا الجزء هو ان يكون هذا الجزء هو ان وخلق هذا الجزء هو ان يكون هذا الجزء هو ان يكون هذا الجزء هو ان يكون هذا الجزء وقول الشاعر هل لا تمنن بوعد غير مخلفة كما عهدت في أيام ذي سلم هل لا أما بو عرضة بو عرضه هل شنخوي هل لا بو التحضيظة شنك أقل هل لا بو عرضه أبو هذا المكان في المكان الذي لا في المكان الذي يكون في المكان الذي يكون في المكان تمنين يكون في تمنين الذي يكون في المكان الذي يكون في المكان الذي يكون في تمني نونكا نتبكى بيا تمني بيا تمنينا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن معنون الخفيفة. نون. التوشيد نن. حذفت مشددة. جياء كنجنوني كنجنوني النون الرفع معنون التوسيد الخفيفة. حملا على حذفها مع الثقيلة. ولكن يجب ان يكون هناك جزء تمنيننا الممكن ان أما من الممكن ان يكون هناك جزء من الممكن ان يكون هناك جزء من الممكن ان يكون هناك جزء من الممكن ان يكون هناك جزء من الممكن ان لا برجازم جزء من الممكن والله يكون هناك جزء من الممكن ان وحذفت النون الرفع مع نون التوكيد الخفيفة حملا على حذفها مع الثقيلة تخلصا من توال الأمثال تخلصا من توال الامثال وحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين السابيعات والشايخة تمنينا ويا نوني ما قبل الآخر حذف بول برو أجد تمنينا نبوايا حذف بول إيش حذفك؟ كواذكذ أنجنونا أخيك الساكنة يا أكل الساكنة يا أكل حذفك أبيت تمنين تمنين تمنين يعني هل لا تمنين يعني بوش كلامنا كيف؟ هل لا تنعمين وتجودين بوكي كلمناكي وعدك تداوته وعدك بسل بيني وعدك خلاف نقي ايش ستو او انا بوكي الرجانيك لخلانه شوين شنو في قالت في ايامي بسلم لا ايام دي بسلم بنسى اسم الموضوع بيشترل الرجعاني بسلم خاون عهدي خود بي دي يلساش كرامك هلوك خود عهدك هل لا تمنن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيامي بسلمي وقوله يعني وقول الشاعر فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي أن نمرء بشي هائم بك نك بك اطبقي يوم شرابك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي ان نمرؤ بشهائمه ابو تمنيه الشاهدك ابو تمنيه فليتشي على خزجى يا نروجي ملتقى ملتقى يوم الحرب يوم الحرب. خزج قال لروجي حرب ذات تؤمن ببينايا ككاتب لقاضي منده شرآكم بزاني تون شرآكم. أراد به يوم الحرب. بوشي الله خزج جاية تؤمن ببينايا تون فعادة ينواب وعادة أبطال وفرسان وشجاعة نوابوا. اگر خوشش می‌تاقنیان، امکان کنیان بادیارها هست، زیادتر به هوش بدن، زیادتر به هوش بودنو شری زیادی آنکه فلیت جیوم ترينني لكي تعلم وي بزاني انم رؤن من كسي كم بتوه به هوش هم كسي كه به هوش بده لكي تعلم انم رؤن بشي هايم ولكن هذا هو مسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد ترينني للمسجد النون لتوالي النونات للمسجد نوني شنو نوني بقائيا وحساب مكان نوني ش الحذف بوا نوني ش الحذف بوا كي حذف نوني توشيدي شيء نوني السياق مكيسها هي أو نوني بقائيف على كيا وقوله <تصفيق> أَفَبَعْدَ كِنْدَتَ تَمْدَحَنَ قَبِيلَةَ أَفَبَعْدَ كِنْدَتَ ما بو استفهام قبول دواء استفهام جديد، فلان كثيراً كثيراً ديت واجبي جنيه، وقريب من الواجب جنيه، لكن كثيراً بو افهم أفا بعد همزك شاهدك أفا بعد كندته، لا بالشعر كده بوشوهاتو. ولكن قامت بهذا هل بهذا يعني زين الشعر بهذا الشعر جون الشعر بهذا الشعر بهذا يعني زين الشعر فعل الشعر من الشعر وهي الشعر بهذا قبيلة بهذا الشعر لو الشعر بهذا الخيس قالت يا فطيمة يا فطيمته أجل فطيمته بع نزل والله هو أبي أبيهن مبني بين السلمان قالت فطيمته أجل مبني بين أجل ضنبت وقالت فطيمته والشعر هو الفعل بك قالت صطيمته قالت صطيمته حل شعرك يعني زين شعرك منحه اف بعد كندة تم دحن قبيلة يعني بعد قبيلة كندة تم قبيلا يعني قبيلة يا جماعه من الناس قبيل قبيلا عند جند شني هند عند جاريش ال ال القبيل الجماعة من الناس ولو كانوا من قبائل مختلفة قبيلة جماعة سامحوا عن قبيلة شو قالش عن قبيلة ش مختلفة قبيلة ش قبيلة هند جالش قبيلة ش قبيلة بكاردة ليه لوادي على أف أف بعدا قبيلة يعني قبيلة يعني شو ككيندي بس كدوة قبيلة لا بلامبر كيندي بكاريناو شو كقبيلة شو بمعنى القبيلة أَفَبَعْدَكِمْدَةَ تَمْدَحَنَّ أو شاهدكَ تَمْدَحَنَّ لم شنانا في الأمر وفي النهي يعني بعد الأمر وبعد النهي وبعد الدعاء وبعد العرض وبعد التمني وبعد الاستفهام تشي نون كثيرا ديت. ويكون قليلا إذا كان بعد لا النافيه اجل دعينا نافيهات او اما الزائدة ظلم بمرجع أو معيزة إليه التي لم تسبق بإن الشرطية أو قليلاً واتقوا كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن لا تصيبن لا تصيبن لاينا لا فيها تنونشاتها وانما اكد مع النافي لقل نفي لغم نفشاهاتها خنهينيه نفي لانه يشبه اداه النهي صوره لما لا صوره لا او اينا يعني بحسب قياس بواي ابواي ادوي لاي نافيه نيت تم كون نفي نفي بتمشي إيجاب نية ايجابيه اههل لانه يشبه يشبه اداه النهي صوره وإنما أكد مع الناف يعني أكّد الفعل مع النافي لأنه يشبه أداة النهي صورة. وقوله إذا مات منهم سيد سرق ابنه ومن عبة ما ينبتن ما إذا مات منهم سيد يعني ميت إذا مات منهم سيد سرق ابنه ومن عبره ما سما زائد ومن عبط ومن عبره ينبت النشكيرها يضرب للفرع يشبه الاصل يعني معناه قوي أن الفرع يجي على وفق أصله شكيش أو دارك بينه فيش شاي خطوة لبنة فرعي فصيلك تذلكا قوي <تصفيق> هل سك تانا أمرس يعني يكسر أو صفاته أو بستيك بعض شيء هاي دي بستيك بعض شيء ورقيدهو لجقي بعض شيء إيش يعني حكم خويك إذا مات منهم سيد صار ابنه ومن عِضَةٍ يَنْبُتَنَّ شَكِرُهَا ابا يعني شجر الشوكي يعني ما ظهر من الصغار يدل على الكبار يعني هلوه من دعوه تمثيلي باوشيك على شوين باوشي بوستكي باوشي ولا يدعوه شاهدك ما زائده نوني توشيل. يجاول الفعل قوي المتن وقد حاتم حاتم طائفي في ديوانه قليلا به ما يحمدنك كوارث اذا نال مما كنت تجمع مغنما قليلا به يعني قليلا بالمال كم جالب هوانيك دندئ خدالين باكم دسي خوجت اي خونو... إيش قليلا ما قليلا به ما يحمدنك وارك اذا نال مما كنت تجمع مغنما دس او دسكوتو مالو شريكته كوكيتواكا او اندشانه كبير كم جار او اندين سفاسيتو من شريكي من قليلا به يعني بالمال ما يحمدنك فدائعه على هو قليلا ما شهد كما يحمدن نحن نكاهته ولا رفعه لكذا ما زائده في شيء بل لم ابي لا وشمل الواقعة بعد رب يعني وما زائده في الجميع لهرهم يا لما ني كبا بسكله زايدوا وهروها أجل أدوي رب بشهد كقولي جزيمة يعني جزيمة هذه شات جزيمة جزيمة كقولي جزيمة الأبرش ربما او في عالم ترفع عن توب شمالاته ربما موصف خویکه شاعرا لمن ها و رکان مبارز زمربکاتی جنده خمش مثل شاخه کم خم پل مال دم اشتبزانی مثل شاخه کم تماشای ملاکم اولاکم اب مطالعه قوم کم یعنی نمجرت و بعد حوابی دم داره هر مثل شاخه کم عادیش عادتاً اگر تو اونای اویه بوده دلیلی بچه دل فش پیش رو بیه تالیعه، آباقیله تشه هامه تو شه ساحه و زیرشی وشته. او فیت و این نزل دو. فی جبل. ولی من لفش پیش رو دائما اش مثل شاخ ویبزنم دچمنشی اکو تینا. طرف عنصری شمالات. لوکه لوکه لوکه تیکا روستاکم. باي شمال باي شمال يعني لیم ترفع عن ثوب شمالات يعني رياح الشمال تهب ثوبي ترفع عن أبني ترفع عن شاهدك يا نوني تبشيدي خفيفي بيولتا ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوب شمالات وبعضهم <تصفح> بعض العلماء منعها بعدها لكن لن تتبع ربنا هذه هي ربنا يعني هي ربنا هذه هي ربنا هذه هي ربنا هذه هي ربنا هذه هي ربنا هي ربنا هي ربنا هي ربنا هي ربنا هي نك ربما أوفي، ربما أوفيت، من أوعاه يعني يعني لبروا ربها خاصيته كفعلك بدواعي دعاهات معناه فعلك أبيت المعضي. هنديك ألا أمشى هدا لشين خوينيا، وبعضهم منعها بعدها. يعني نوني توجد بشتى السر في عليك بدواعي تي أجر ما يشيلك الله به. لمضي الفعل بعد رب معنا، وخصه بعضهم دبر وهمدك جل آم شاهدانك وحاتفة النذاردة بذر ريش عليها. أما الشعر ويكون أقله إذا كان بعد لم أجر لدوال لم وبعد ادات جزاء غير إما. بس إن ما يعني شرطا كان المؤكد أو جزاء ويكون أقل إذا كان بعد لم لدواي لم كم جادل وبعد أداة جزاء, أداة جزاء إما نبت شرطا كان المؤكد أو جزاء كقوله في وصف جبل كقوله في وصف جبل لأرى أم شاعر أم مؤلف أم بيته بشي وإنك تفسير كدوة أم علماء الشرحي أم بيتا ودوشي وشرحيك يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معنم يحسبه الجاهل ما لم يعلم يعني ما لم يعلم هو شاهدك يا أو ألف بدل عن النون الخفيفة. أذوي شيء جاهدو، أذوي لم عادل. يحسبه الجاهل ما لم يعلمن. شيخا على كرسيه معنما. معنما حاله بس شيخك كات. شيخك أجر. قولوا سين بود. يعني بفر شاخه خب نشید شاخه خود سریس فیگتی. با کو شاخه وای علی مامی کلا سرده. یه عنگولی نه سه صد بوده. ابی نیوای. اندیک جالن قافاکا که مسایی تفکیه شیری تفکی. چون ناو قافاکا فیا بالا افتاده. یه چیزی رقیشی کلا. فدوشیه واسه زینان کتوجیهان کدوم؟ بالا ام علاوه فی وصفی جبله. پیاده با وی که جبله که به تسریع يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على يجب معنم يكون يعلم الشيء الذي خفيفة ان يكون هذا الشيء الذي يجب ان يكون هذا الشيء الذي يجب ان يكون هذا الشيء الذي يجب ان من هذا الشيء ان يكون هذا الشيء ان يكون خلينا يعني قريب من الواجب خلنا وأنا أبو خاص طبعاً أجل هاد شيء اللي أدار جزأه أو شيء أو أقل من تثقف منهم فليس بأائب أبداً وقتل بني قتيبة شافي من نثقف من تثقف كسيد سوا الصحيح نثقف من. يعني أم بيت هندك نسخهات ونفقفاً ها؟ تاء الله من اشتغب الله أقول صحيحة ويا من نفقفاً بيتك بيتي بنت مرية ابن عاهان لا خزانة الأدب ولا الضرار ولا وانهات وعلماء ببين نسبة الشيناوي أن أوضح المساليك وشمونيك شرح التصريح شرح بن عقيل يعني من نثقفا منهم؟ أوطى الله <تصفيق> <تصفيق> من من يعني من نجدهم من نثقفا منهم فلا سبي أو يعني سنقتله فلا يرجع إلى قومه أبدا ناجر الدواء أخوجة وقتلو بني قتيبة شافي يعني بني قتيبة شفاء ابو ايما وقتلوا بني قتيبة بني قتيبة بنساء كانوا من باهلة بني قتيبة يعني فخذي كما ظلين بن ماليا كان لشيء باهلة عشرة باهلة والشاعرة ترسي أبا ترسي ترسي هذا الشيء، ترسي ابن يبن سأباه ترسي أباه وكانت باهلة وكانت باهلة قد قتلته باهلة عشرة باهلة باو شيء ولكن يجب ان يكون هناك اشياء لانهم يجب ان يكون هناك اشياء لانهم يكون هناك اشياء لانهم يكون هناك اشياء لانهم يكون هناك اشياء لانهم من نتقفا اني اصل وايد من نتقف بوشيوبيت تونك من نتقفا من نتقفا من نتقفا من نتقفا من نتقفا من نتقفا من نتقفا من نتقفا من نتقفا من نتقفا من من ومهما تشاء مهما هم جاءك باسم شرطه ذات جزاء منه فزارة تمنع تمنعا تمنعن شاهدك يا نون توجيهي خفيفه بلام بوت ا لبرخ والبر وقف تمنعا مهما تشاء منه اسم شرطه ذات جزاء فزارته واقع في يعني رابطة فزيارة التمليش اسميه فزارته اسمي زارته منعا ويقضي ويكون أقله إذا كان بعد لم وبعد أداة جزاء غير إما غير إما شرطا كان المؤكد أو جزاء سجم من تفقفهم والشَّرط هنا، ومهما تشاء منه فزارة تمنع. وجزاء جزاء هناك ماهما تشاء فزاره تمنع وقالت لك لي قلت لك ان تتمكن من المؤكد ان تتمكن من المؤكد ان تتمكن من المؤكد ان تتمكن من المؤكد ان تتمكن من المؤكد من فعلك لا فعل الشرط، فلم تمنع هذا جواب الشرط. بويسيد بخالفين جمك ويكون أقل إذا كان بعد لم بس ما كتب وبعد أداة جزاء غير إما شرطا يعني كان فعل الشرط شرطا وكما تفقفا يعني نونا كان نونا تفديه الشرط. او جزاء يعني اذا وقع في جزاء الشرط او جزاء اذا وقع في جواب وجزاء الشرط ابني والمهما تشء سرت فعل الشرط فزاره تمنع تمنع تمنع في جواب الشرط ها جزاءه بوت تمنعنا تمنع النون التوشيش ست تمنع موقعي تمنعنا جمله كان جاءوا جزاء شرطه وك وتدخف على فعل الشرط خبري خبري خبري كان <تصفيق> لا خبري كان شيء خبري شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر كان اخر شيء اخر ويكون الفعل المؤكد بالنون أقل أو خبري أو اسم خبري كان إذا كان بعد لم وبعد أداة جزاء غير إما شرطا كان المؤكد شرطا يعني حالة كوني المؤكد شرطا أو جزاء هو حالة يعني كيف كان شرطا أو, أو جزاء خالي ششم ويكون ممتنعا يعني ما نفس نفس النفس ونفس مضارع دابت إذا انتفت شروط النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس كان النفس النفس النفس النفس النفس ولم يكن مما النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس نوني النفس النفس النفس مضارع النفس مثلا النفس كان في جواب قسم النفس أجل الجواب قسم داهات، فعلك هات، الجواب قسم داهات أو كاتا، لبرء ولا خالية كما وطمن إذا كان مثبتا، ولا ما كان تريج نبي، لم جرى كان تريج نبي أو كاتا نوني في ونالش، ولم يكن مما سبق بأن كان في جواب قسم منفي، ولو كان النافي مقدّر، ولو النفس كان للفض جدان نذت، نحو الله لا يذهب. العرف بين الله والناس تالله قسم ليسم قسم قسم يش منفع تنكلا لاعته في اللفظ تالله لا يذهب العرف العرف يعني المعروف إن الله لا يضيع أجر المحسنين وما تفعل من خير تجدوه عند الله يعني تشاكلا بين خو لا بين عبد ناروا فما بستي. لا يذهب العرف. المعروف لا يضيع بين الله وبين الناس. بسدي أبنوس إن الله أي ان الله لا يضيع عجل المحسنين. وما تفعل من خير تجدوه عند الله يا بنوس. المعروف لا يضيع بين العبد وبين الله. ونحو قوله تعالى تَالَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ تذكر يوسف تَذْكُرُ تذكر يوسف تماشي مَنْفِيَ من معناه معناه قسم من فيها مرمشي مقدره نفيد نوله بغدا نعم يعني نعمتك لا تزاله ما نعم ما لا تزاله سيغرس قسم مقدر قسم من مقدمة.أي <تصفيق> لا تستو أو كان حالا اجل زمني فعلكش حال بيت أو كاتا زمني فعلكش حال بيت أو كاتا ممنوع نوني تلفشني فيه وبالكباب فعلك مضارع إجبي كقراءة ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامه شاهدك شو نوني لقنا هاتوا لا أقسم بيوم القيامه يعني إذا أجر نوني توشين لقى حال ده بي خالد يعني بنوني كي توشين لقى لبعده. مثلاً في نعم. وقول الشاعر يمينا لا كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل يمينا يعني سوى اقوم يمينا يعني يحلف أنه يكره ويمقط كل من يعيد ولا يفي هلكس وعد داو وفائب وعدكين يا هلكس قساعك هاو كالدوين يا يعني أقسم قسما لأبغض كل مرئن حمكسك كوا كقصي قلوب كالدوانا كامن الله قم ليدي كسلا أبغض نيوت ولا أبغضن ولكن يقولون ان المسلمين هو مسلمين هو مسلمين هو مسلمين هو مسلمين هو لا هو مسلمين هو مسلمين مكان مسلمين هو مسلمين هو مسلمين هو مسلمين هو مسلمين هو ممنوع هو مسلمين هو مسلمين قتلتم لا هو مسلمين هو مسلمين لا مسلمين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 لا لامي قسم وتعشرون نوني توشيد ممنوع <تصفيق> ونحو ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني والله لسوف يعطيك ربك فترضى شي هاتوا فصل بينه وبين اللام سوف هاتوا فامتنع توشيده حتى ولو زمنك زمن زمني مبارعي. ايش نرحالي ايش نبه. مستقبل ايش. بعدا فاصل كوتا نوان لا مكال فعلك. او كاتل توشيد ناكا لي بنون. كما بنسبه لأحكام نوني. توشيده المخصصة والثقيلة وتقصيم الفعل من حيث كونه مؤكدا او غير مؤكدين صلى الله عليه وسلم.